بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعن أبي ارتر الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح راه البزار بسند ضعيف لازال المصنف رحمه الله يذكر بيوع الغرر المنهي عنها قال نهى عن بيع المضامين والمراد بالمضامين ما تضمنه صلب الفحل من مائه بأن يأذن أن يطأ إناث البهائم ثم يقول ما تحمل من بهيمة الأنعام أشتريه منك بألف ريال مثلا والملاقيح أن يشتري ما في بطون الإناث قبل حملها يعني يقول هذه البقرة التي لم تحمل بعد إن حملت فأنا اشتري منك الحمل بخمسمائة ريال وهذه من البيوع الجاهلية التي كانوا يتخذونها ونهي عنها للغرر فقد لا يخرج الحمل وقد تموت أمها قبل الحمل قبل الحمل بها وهكذا فكل ما كان من ذلك الضرب فهو منهي عنه قروا البزر بإسناد ضعيف لكنه داخل في حدود لكنه داخل في عموم حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار هو مسلم عن جابر ثم ذلك قالوا عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما بيعته وأقال الله عثرته. قروه أبو داود وابن واجه الحبان والحاكم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان استحباب إقالة المشتري من البيعة وعندنا بائع وعندنا مشتري الحديث جاء في الحث الحديث جاء في حث البائع على إقالة المشتري من شرائه كما سيأتي قال من أقال أي من فسخ عقدا أبرمه في البيع ونحوه كالإجارة والسلم من أقال مسلما وليس خاصا هذا الثواب بقالة المسلم بل أي مشتر حتى ولو لم يكن مسلما لذلك قال في ذلك جاء في السنة البماجه بن حبان من أقال نادما يعني نادما على الشراء أقال الله عثرته وفي لفظ أقال الله عثرته يوم القيامة فيدل على شدة الكروب والعثرات يوم القيامة ليست عثرة واحدة بل عثرات وتنفرج العثرات والكروب على قدر ما يفرج الإنسان من هموم الناس في الدنيا والجزاء من جنس العمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة دل على كثرة الكرب و من أتى معينا لغيره مفرجا لكروبه تتفرج بإذن الله الكروبه وهمومه بما يقدمه من نفع للآخرين وتفرج كروبه من ذلك يقال عثارات المشترين والمشتري في حقه مباح أن يطلب الإقاله مثل شخص اشترى سيارة ثم ندم ما يريدها. فلو قال الشخص أنا أريد أن أذهب إلى البائع لكي أفسخ البيع هل هو في حقي مكروه أم مستحب أم محرم نقول مباح في حقك من اشترى شيئا مباح في حقه أن يرجع أن يعرض على البائع الرجوع فيه وليس ذلك بمكروه وأما البائع فهو مستحب في حقه أن يقيل عثرته والحديث جاء هنا في حث البائع على الإقالة لأن الأمر بيده في فسخ البيع أو عدمه إذا تقدم المشتري إليه والإقالة نوع من الصلح وعليه فيصح أن يكون بنفس الثمن أو بزيادة من الثمن لأنه عن تراضي فلو قال لو اشترى شخص جوال بألف ريال ثم قال ما اريده والدي رفض ان اشتري هذا الجوال فقال بايع ما عندي معنى افسخ البيع بس بألف ومئة فاذا رضي المشتري يصح لأنه عقد صلح بينهما واذا لم يرضى البائع الا بهذا السعر ألف ومئة فمن حقه أن يطلب ذلك لأن الأصل أن البيع منعقد وليس لأحد منهما الرجوع فيه بغير عذر نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد